يقول هذا السائل متى يقال هذا الدعاء الذي مر معنا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل هذا الدعاء لا بأس أن يدعو به الإنسان في أي وقت ولا سيما عندما يحتاج إليه في أمر ما مثل ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن يعتني به عناية أكثر وعناية أعظم في الثلث الأخير من الليل يستفتح به صلاة الليل يستفتح به صلاة الليل كما أثر ذلك عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله ليكم يقول كيف يجمع بين هذا الحديث يا عباد كلكم ضال إلا من هديته وقوله كل مولود قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ليس هناك تعارض بين الحديثين فقوله كلكم ضال إلا من هديته أي أن العبد لا سبيل له إلى العلم بشيء من أحكام الدين وشرائعه وفرائضه وواجباته إلا بتعلم العلم المتلقى عن الأنبياء والمرسلين ولا سبيل إلى هذا العلم إلا عن طريق الوحي وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ووجدك الضال لم فهدى في سورة الضحى ومعنى ذلك جاء موضحا في سورة الشوره في آخر آية منها أو اواخرها قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي أن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الدين وغير ذلكم لا يمكن العلم بها إلا من طريق الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وبلغوه لأممهم فالناس كلهم ضلال إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتلقي الوحي الموروث عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ومن حيث الـ الـ الـ اصل خلقة الإنسان فهو مولود على الفطرة مولود على الفطرة قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وليس معنى كونه مولودا على الفطرة أنه على علم بالإسلام وتفاصيله وأحكامه ونحو ذلك فهذه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي الموروث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحسن الله ليكم يقول هل يجوز أن نقول لله ورسوله المنة والفضل أي بسبب الهداية وبلوغ الدين المنة لله سبحانه وتعالى المنة لله عز وجل وهو الذي من على المؤمنين ببعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فالمنة لله وهو المان سبحانه وتعالى والمتفضل ومن أعظم مننه على عباده وأجلها قدرا وأرفعها شأنا مبعث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الله إليكم يقول ماذا يفعل الذي يوفق للعلم ولا ولا تحصل له التقوى ولا الخشية مقابل مقابل هذا العلم. أعد. يقول احسن الله ليكم ما ماذا يفعل الذي يوفق للعلم ولا تحصل له التقوى ولا الخشية مقابل هذا العلم. ينظر في سبب ذلك. ينظر في سبب ذلك وينظر أيضا في أبواب العلم المفيدة في هذا الجانب وما فرط فيه من تحصيله منها واستفادته منها ويحرص على الدعاء فهذه ثلاثة جوانب ينبغي مراعاتها في هذا الباب نعم أحسن الله ليكم يسأل عن دعاء الاستخارة متى يقرأ هل في داخل الصلاة أم في خارجها؟ الأمر في ذلكم واسع الأمر في ذلكم واسع سواء دعا بالدعاء قبل أن يسلم وهو قول لأهل العلم أو اتى به بعد أن يسلم فالأمر في ذلكم واسع نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن تسميه البنت ايمانا مثل هذه الأسماء جاء في في السنة النهي عن نظائر لها جاء في السنة النهي عن نظائر لها لما في هذه الأسماء من تزكية والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وإذا قيل ل أحد مؤمن أنت يقول مؤمن إن شاء الله لأن الإيمان يشمل الدين كله بتفاصيل وحقائق يتناول ذلك كله. نعم أحسن الله ليكم يقول نرجو من فضيلتكم توضيح ما جاء في قصة موسى والعبد الصالح من إرجاع الإرادة في قوله فأردت أن أعيبها وفي الثانية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما هذه ثلاثة مواضع وردت في في هذه الصورة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر وفي كل موضع منها اختلفت الصياغة فمرة قال في الموضع الأول قال أما السفينة فكانت لمساكين لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لأن هذا عمل نسبه لنفسه لأن هذا عمل عيب في السفينة وخرق لها فنسبه لنفسه أي نسب هذا العيب وهذا الخلل الذي يترتب عليه مصلحة لأصحاب السفينة في هذا الموضع نسبه إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها وفي الموضع الثاني وهو قتل الغلام قال فأراد ربك أراد ربك أن يبدلهما خيرا الثالث الثالث نعم فأردنا أن يبدلهما ربهما وفي الموضع الثالث قال أراد ربك فالشاهد أنه في كل موضع أشار إلى معنى متعلق بذلك ويمكن مراجعة كلام أهل العلم في ذلك والإمام الصنعاني رحمه الله له رسالة أفردها في هذه الكلمات الثلاث فأردنا فأراد ربك فأردت أفردها في رسالة وبين ما فيها من حكم ولا أدري هل طبعت سبقا قرأتها كاملة مخطوطة لكن جمع فيها هذه المعاني الثلاثة وما فيها من من حكم قبل أن أختم أنبه أن الدرس يتوقف ليومين السبت والأحد واعاود التدريس يوم الاثنين بعد العصر في كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا ونصر الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب